الدرس التاسع عشر كيف تقرأ جريدة عربية جون يريد أن يقرأ الجريدة العربية قراءة الجريدة تساعده في تعلم اللغة العربية وتساعده في معرفة الأخبار العالمية والمحلية صديقه كمال يشرح له كيف يقرأ جريدة عربية بسهولة الأخبار الهامة جدا في الصفحة الأولى وفي عناوين بارزة الأخبار الخارجية في صفحة خاصة الأخبار الاجتماعية مثل الزواج وأعياد الميلاد والتهاني في صفحة خاصة أخبار رئيس الدولة والوزارات والإدارات في صفحة خاصة أخبار الحوادث وجرائم القتل والسرقات في صفحة خاصة أخبار الرياضة في صفحة خاصة والنشرة الجوية وأسعار العملات وأوقات الصلاة في صفحة خاصة وأخبار التجارة والمال في صفحة خاصة والإعلانات التجارية مثل بيع وشراء السيارات والوظائف في صفحة خاصة وأخبار الوفيات في صفحة خاصة وأخبار السينما والمسرح والمطاعم وبرامج التلفزيون والإذاعة والكلمات المتقاطعة وحظك اليوم في صفحة خاصة ما حظ اليوم يا كمال؟ شخص يحبك يطلب منك نقودا. هل هذا حب؟ الكلمات الجديدة غفر بقلم قارئ عرفة. نتمنى بارزة شرح يسوق خبر صفحة وزارات السينما تساعد يطلب رئيس الدولة رئيس الوزراء خاصة بحالة جيدة إدارات حادثة الدول جريمة أوقات الصلاة بسهولة هام وزراء أتمنى أن مجلة أعياد الميلاد جرائم زجاج استعلم ذكر أعلم جريدة يعرفك نشرة نائب تهاني القتل الرئيس معرفة الأخبار العالمية المحلية الخارجية الاجتماعية عناوين زواج الرياضة التجارة والمال إعلانات وفيات المسرح برامج التلفزيون الكلمات المتقاطعة حفظك اليوم الإزاعة حب يقود